فَإِنَّ مَا رَأَيْنَهُ سُبْحَةٌ أَتُهْجُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَطِيلَهَا وَطِيلَ هَذَا, هذا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَأَنْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا أَوْ رَحْمَنَةٌ مَن يُجِرُّ الكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَمَن يُجِرُّ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتُدْنُونَا مَنْ هُوَ حِضْرُ الْآلِ تَدْعُونَ مَن هُوَ فِي الضَّلَالِ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ يأتي بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بنجون وان لك لاجرا غير منون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا لا تتعي المكذبين وادوا لو تدهل فيدهلون ولا تتع كل حلات النهيل هم عطل بعد ذلك ثلين أن كان ذا مار وبنين إذا تتلى عطل